منهم قسيسين ورهبانا لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 117. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين 118. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين 111. بِمَا بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين 112. والذين كفوا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب 112. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 113. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِن كُنتُمْ بِهِ مُؤْمِنِينَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 111. إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة 112. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 113. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم 117. وكذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكون 118. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأذلام رجس انامل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله والصلاه 118. فهل أنتم منتبون 119. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا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 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَبْغِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِكُمْ وَلَا يَغْتَبُوا بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ 117. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 118. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرب ومن قتله منكم متعمدا فجزاء إِلَّا مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاتٌ مِنْكُمْ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاتٌ مِنْكُمْ مَادِيَةً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا يَذُوقُ 111. عفى الله عما سلف 112. ومن عاد فينتقم الله منه 113. والله عزيز ذو انتقام 114. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة 119. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه